من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج جوئليه في يوم كان مقدر في يوم كان مقدر الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده ذلك عالم والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ضين ثم جعل نسله من سلالة من ثم ثواه ونفخ فيه من روحه وَجَنَنَنَّكُمُ السَّمْعَ وَاللَّبَصَر وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ لَكُلِّ مَوْتٍ الذي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَاءَى الْـمُجْرِمُونَ نَاكِثُو يزورون رؤوس امعناد ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا فارجعنا نعمل صالحا اننا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن قَولُ مِنلَ أَمْلَ أَنَّ جََّملَأَمْلَأَنَّ جَهنَّ مَ مِنَ جَِّةِ وََّا سأَجَمَعين فَدُوقُ بِم نَفِي تُم لقَأَ يَوكُمه ذِقُوا عَذَابَ الْقُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا نُكِرُوا بِهَا الَّذِينَ إِذَا فَصَلُّوا السجدا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَاوَزَتْ ذُنُوبُهُمْ مِنَ الْمَظَالِمِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ تتَجثَ جُلُوبُ منِمَباج يَدْرونَ رََّ خَوثَ تَتَجثَ جُلُوبُ من المَباج يَدرونَ رًََّا خَوثَو ذَاقْنَا هُمْ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا عَهِدْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مما يَأْهُمْ مِنْ ذَرَّةٍ آيُونَ جَزَاء جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا أَفَمَنْ كان مؤمنا كمن فاتقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستوون لا يستوون أما الذين آل فلهم فلهم جنات المقوى نزلا نزلا بما كانوا يعملون نزلا بما كانوا يعملون وأمو فَسَقُوا فَمَا أَوَاهُم مَّنَار فَمَأْوَاهُم مَّنَار كُلَّمَا للذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب لعلهم يرجعون, لعلهم يرجعون ومن أغلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض <تصفيق> وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِهِ يهدُونَ بأَمن لََّا فَضر لََّ فَظَر وَكانوا بآياتِن المُوقِون إِ ربَبكَ يَخصِل بَيلَ يَومَ القامَةِ في مَا كانوا فيِيمَا كانَوا في أولم يهدي لهم كم مِن من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق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 لَوْمَ الفَِ لَا ي ذَاءُ الذيذينَ كَفَُي مَهُم وَلاَاعُ ي بَون فَأَِبنهُم وَ تَضِر إَِّّ